Book two Trees Thalatha Thalatha Iepazit at Sveiks, sveika, sveiki Marhaban Marhaban لبدياً مرحباً مرحباً كاك لايس؟ كايت؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ ويوز أستنو أيروباس؟ هل أنت من أوروبا؟ هل أنت من أوروبا؟ ويوز أستنو أميريكاس؟ هل أنت من أمريكا؟ هل أنت من أمريكا وس أ هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا ك سا يزية في أي فندق تقيم في أي فندق تقيم؟ Tik ilgi jūs منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى هنا؟ Tik ilgi كم ستبقى هنا؟ كم هنا؟ Vai jums هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ vai jūs te pavadāt atvaļinājumu Hal antum tamdūna ijāzatakum huna Hal antum tamdūna ijāzatakum huna apciemojet mani Yajib an tazurūni هذا هو عنواني. Vai هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ Man ļoti žēl, bet لقد اصبحت مرتبطا بشيء. Jūsefoni. لقد اصبحت مرتبطا بشيء. اتا <تصفيق> تشاو الى اللقاء <تصفيق> <أراكم قريبا> <أراكم قريبا> <أراكم قريبا> الى اللقاء او قريبا اراكم <إلى> اللقاء قريبا